أحسى الله إليكم هذا السؤال من طالب علم من أذربيجان هذا سائل من أذربيجان نعم أحسى الله إليكم يقول هذا السائل رجل أشرك بالله شركا أكبر في بلادنا خاصة ولكن يوجد لدينا ترجمة ما, ما أكثر الذين يشركون الشرك الأكبر الآن ببلادكم غيره نعم رجل رجل أشرك بالله شركا أكبر في بلادنا ولكن يوجد لدينا ترجمة للقرآن وترجم صيح البخاري ومسلم و... القرآن ما يمكن يترجم اللي ترجم التفسير ترجمة معاني القرآن القرآن ما يمكن يترجم يمكن ينقل كلام الله إلى لغة أخرى أبدا نعم وغيرهما من كتب التوحيد والدروس وعندنا ترجمة ترجمة نعم. للقرآن وكذلك لصحيح مسلم مع البخاري. ترجمت للقرآن تعدل لمعاني القرآن. نعم. وكذلك. صحيح البخاري ومسلم. نعم. وغيرهما من كتب التوحيد والدروس العلمية. نعم. طيب. هل يعذرون بذلك؟ إيه نعم. ما... الإنسان يظل وهو عنده الكتب ما يفهمها ولا يعرفها. عنده مكتبة ضخمة ويظل والعياذ بالله لأنه ما يفهمها. العلم النافع و... ولم يأخذ العلم عن العلماء ما يكفي الكتب ما تكفي ترجمة التفسير وترجمة الصحاح والمسانيد والسنن ما تكفي لابد من عالم لابد من علماء بينون للناس ويدرسونه على أصول التعليم أما وجود الكتب فقط هذا ما يكفي شيء هذا مثل السلاح مع الجبان لو بيتك مليان من سلاح وانت جبان ولا تحسن تستعمل السلاح ما ينفعك شيء. نعم أحسن الله وليكم